أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م ب س م ا ل ل الرحمن ل ه ا ر ح ي م يا أيها ا للعلوم ن ب ي اتق ا ل ولا ه ت ط ا ك ا ف ر ي ن ا ل ن ا ف ق ي ن إن ا ل ل ه ك ا ن ع ل ي م ا ح م ي ا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 واتبع ما يوحى إ ل ي ك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من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 موسوعه النابلسي ج ت ظ ا ه ر و ن م ن ن ه أ م ا ت ك م و م ا ج ع ل ا م ي ا ا ك م أ ب ن ا ء ك م ذ ل ك م ق و ل ك م بأفواهكم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 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أ د ع و ه م ل آ ب ا ئ ه م هو أ ق س ط عند الله ف إ ن لم تعلموا آ ب ا ئ ه م ف إ خ و ا ن ك م في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح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 واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين, من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إ ل ى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا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 وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ب ت ل ي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا و إ ذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض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 والذين في ق ل و ب ه م مرض م ا و ع د ن ا ا ل ل ه و ر س و للعلوم ه إ ا الاسلاميه م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 ولو دخلت عليهم من أ ق ط ا ر ه ا ثم سئلوا ا ل ف ت ن ة ثم سئلوا ل ف ت ن ه لاتوها وما تلبثوا بها إ ل ا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون ا ل أ د ب ا ء وكان عهد الله مسؤولا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 قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا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 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم إلينا, الينا ولا ياتون الباس الا قليلا اشحه عليكم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 ي ح س ب وان ن ل لم أ ح ز ا ب ياتي ا ل أ ح ز ا ب يودوا لو انهم بادون في ا ل أ ع ر ا ب ي س أ ل و ن عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما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 اسوه قاتلوا قليلا إلا لقد كان لكم في كان ر ل ل ل ا أسوة حسنه لمن كان يرجو الله, لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر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 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا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 وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم, من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب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 وان قلتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما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 يا نساء النبي من يات منكن ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة ي ض ع ف لها العذاب ضعفين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 وكان ذلك على الله يسيرا ومن ي ق ن ت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا, وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها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 ش ا ك ه ا ل ا د ى شركه د ع و ي لستنك أ ح د ا م ن ا ل ن س ا ء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 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات, والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات, والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين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 والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره و أ ج ر ا عظيما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 وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أ ز و ا ج أ ج ع ي ا ئ ه م اذا قضوا منهن وطرا وكان أ م ر الله مفعولا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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذكروا الله ذكرا كثيرا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 التي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك من ما أفاء, افاء الله عليك وبنات عمك وبنات, عمك وبنات عماتك وبنات خالك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 ولا أ ن تبدل بهن من أ ز و ا ج ولو أ ع ج ب ك حسنهن إلا ما, الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا ا يا أيها الذين آمنوا لا ي تدخلوا و ت ب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 الى ان يؤذن لكم إ ل ى طعام غير ناظرين إ اله ولكن اذا دعيتم فادخلوا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 وما ََ كان ََ لكم َُْ أ َ ن تؤذوا ُ رسول َُ الله َِّ ولا ََ أ َ ن تنكحوا َُِْ ازواجه ََُْ من ِ بعده َِِْ أ َ ب َ د ً ا إِنَّ ذلكم كان عند الله عظيما ان َ اللَّهِ ذلكم َُِْ كان ََ عند َِْ الله َِّ عظيما ًَِ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 ولا أ ب ن ابناء ء إخوانهن ولا أ خ و اخواتهن ه ن أبناء أخواتهن ولا أ ولا نسائهن ولا ما ملكت أ ي م ا ن ه ن و ا ت ق ي ن الله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 وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته ي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون, والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك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 تجد ل س ن ة ا ل ل ه ت ب د ي ل ا ي س أ ل ك ا ل ن ا س عن ا ل س ا ع ة ق للعلوم إنما ع م ه ا ن د ا ل ه ا يدريك ل ا س ل ا ر ي ب ه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 موسوعه م في ا ل ن ا ر ي ق و ل و ن ي ا للعلوم ي ت ن أطعنا ا ل ه و أ ط ن ا ر س ا ل ل لعن ه ا ل لهم ك ا ف ر ي ن وأعد س ع ي ر ا ا خ ل د ي ي ن ف ه ا أبدا لا ي ج د و ن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 وليا ولا و نصيرا ي موسوعه تقلب م في ا ل ن ا ر ي ق و ل و س ي ا للعلوم ي ت ن أطعنا ا ا ل ه و أ ط ن ا ا ل و ا ربنا إنا أطعنا س ا ا ا د ت ن و ق ل و ا ر م ن ه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 انا أ اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا و ر ب ن ك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 وكان عند الله وجيها يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما